لَيْتَ الْبِرَّ أَنْتُ وَالْوُّ دُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ كِتَابٌ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ في الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة وآت الزكاة والموفون في عهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء 117. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 118. 119. فمن عفي له من أخيه شيء فاستباع بالمع 110. فمن عفي له من أخيه شيء فاستباع بالمع ورُفِ وَآذَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ بَمَن يَتَّبِعْ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن تََكَ خَيرَان وَصةُ للِوَالِذَين وَالأَقرَابينَ بِمَعْ فيِي حَفْ قَمَّعَ المَُقم فمَ فََّلَ بَدَمَا سَمعَ فَإِنَّ 119. وعلى الذين يبدلونه إن الله سميع عليم